أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إننا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن براستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاء وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون